إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إذا كان في مجيء الآية قبل هذه وإنك لعلى خلق عظيم رد على دعواهم الكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون ففي هذه الآية تنزيهه صلى الله عليه وسلم مما اشتملت عليه من رذائل ونقائص وفيها افتضاح لهم وبيان الفرق والبون الشاسع بينه وبينهم ففي الوقت الذي وصفه بأنه على خلق عظيم وصفهم بعكس ذلك من كذب ومداهنة وكثرة حلف ومهانة وهمز ومشي بنميمة ومنع للخير وتجبر واعتداء وظلم وانقطاع زنيم عشر خصال ذميمه ونتيجتها الوسم بالخزي على الأنوف صغارا لهم وقد جاءت آيات القرآن تبين مساوئ تلك الصفات وتحذر منها ولا يسعنا إرادها كلها وتكفي الإشارة إلى بعضها تنبيها على بقيتها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم وقوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون ذكر القرطبي لمعاني المداهنة فوق عشرة أقوى أرجحها الملاينة وقد ذكر هنا ودهم وتمنيهم المداهنة ولم يذكر هل داهنهم صلى الله عليه وسلم أم لا وهل يريدون بذلك مصلحة أم لا ولكن جاء بيان ذلك مفصلا في موضع آخر بأنهم أرادوا التدرج من المداهنة وملاينته صلى الله عليه وسلم معهم إلى ما بعدها من تعطيل الدعوة وقد رجح ابن جرير ذلك بقوله ود هؤلاء المشركون يا محمد صلى الله عليه وسلم لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادة إلهك كما قال جل ثناؤه ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا انتهى ويشهد لما قاله ابن جرير ما جاء في سبب نزول سورة الكافرون إذ أنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة ومما هو صريح في قصدهم بالمداهنة والدافع إليها والجواب عليهم ما قد جاء موضحا في قوله تعالى ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ثم قال تعالى مبينا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه المحاولة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وقد جاء الله بأمره حكما بينه وبينهم وهنا يمكن أن يقال إن كل مداهنة في الدين مع المشركين تدخل في هذا الموضوع وقد جاء بعد الآية قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين إشارة إلى أنهم لا يطاعون في مداهنتهم وأنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لترويج تلك المداهنة ولو بكثرة الحلف وفرق بين المداهنة في الدين والملاطفة في الدنيا أو التعاون وتبادل المنافع الدنيوية كما قدمنا عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم الآية والله تعالى أعلم قوله تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون هذا استفهام إنكاري يدل على أنه لم يسألهم أجرا على دعوته إياه وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى عليه مبحث الأجر على الدعوة من جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومبحث أخذ الأجرة على الأعمال التي أصلها لله بحثا وافيا عند قول الله تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن اجري إلا على الله من سورة هود قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لم يبين هنا من صاحب الحوت ولا نداءه وهو مكذوم ولا الوجه المنهي عنه أن يكون مثله وقد بيّن تعالى صاحب الحوت في الصافات في قوله جل وعلا وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون إلى قوله فالتقمه الحوت وهو مليم وأما النداء فقال الشيخ رحمه الله قد بينه الله تعالى في سورة الأنبياء عند قوله تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظنّ أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فصاحب الحوت هو يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ونداؤه هو المذكور في الآية وحالة ندائه وهو مكذوم أما الوجه المنهي عن أن يكون مثله فهو الحال التي كان عليها عند النداء وهو في حالة غضبه وهو مكذوم وهذا بيان لجانب من خلقه صلى الله عليه وسلم وتخلقه في قول الله تعالى فاصبر أي على إيذاء قومك ولعل هذا من خصائص وخواص توجيهات الله إليه كما في قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله فقد بين تعالى خلقا فاضلا عاما للأمة ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واصبر أي لا تعاقب انتقاما ولا بالمثلية ولكن اصبر وقد كان منه صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك في رجوعه من ثقيف حينما آذوه وجاءه جبريل ومعه ملك الجبال عليهم السلام ياتمر بأمره إلى أن قال لا اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون إني لارجو أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله فقد صفح وصبر ورجى من الله إيمان من يخرج من أصلابهم وهذا أقصى درجات الصبر والصفح وأعظم درجات الخلق الكريم فصلوات الله وسلامه عليه قوله تعالى لنبذ بالعراء وهو مذموم بين تعالى أنه لم ينبذ بالعراء على صفة مذمومة بل إن الله تعالى أنبت عليه شجرة تظله وتستره كما في قوله جل وعلا وأنبتنا عليه شجرة من يقطين قوله تعالى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين بينه تعالى بقوله وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فامنوا فمتعناهم إلى حين وقوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين فيه عود آخر السورة على أولها وأن الكفار إذا سمعوا الذكر شخصت أبصارهم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمونه بالجنون والرد عليهم بأن هذا الذي سمعوه ليس بهذيان المجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وفيه ترجيح القول بأن المراد بنعمة ربك في أول السورة إنما هو ما أوحاه الله إليه من الذكر بهذا أيها المستمعون الكرام ينتهي ما وضعه المؤلف في تفسير سورة القلم وبه نأتي على نهاية لقائنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته